بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا 117. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون 118. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن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 111. وحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين 112. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عذوم وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته وَيُوتِمُّ نَََّتَهُ عَلَكَ وَعَلَ أَل يَعَقُوبَكَمَا أَتََّهَا عَلَ أَبَ وَيكَ مِنْ قَبللُوا إذِو الرَّهِيمَ وَإِسحَابُ وَيتِمُْ نَََّتَهُ 117. إن ربك عليم حكيم 118. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين 119. لقد كان في يوسف وإخوته آيَةٌ لِلْسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ رُسْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين اقتلوا يوسف أو يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا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 يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا لنا صحورين أرسله معنا غديا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أرسله معنا غديا يمتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون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 وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لانه بامرهم هذا وهم لا يشعرون واوحينا اليك لنتب انهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون وجاء وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبِ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَمْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبِ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كذب 149. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 140. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل 141. والله ليفون وجاءت سياره فأوسن واردهم فأذلادا وهو قال يا بشر هذا سُورُهُ بِضَاعَة وَأَسْرُهُ بِضَاعَة وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ 118. وشروه بثمن بخص دراهم معذودة وكانوا فيه من الزاهدين 119. وشروه وَقَالَ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا 112. وقال الذي اشتراه من مصر وَدَدَا وَكَذَلِكَ مَكََّ لِوسُ فَفِي الأأَض وََلٍ وَِّمَهُ مِن تَقويلأَحادف وَكذلكَ مَك لوسُ فَ فِي الأأَض وَلٍِ وَِّمَهُ مِن تَأويل الأحَادف والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولم ما بلغ اشد أشده اتيناه حكما وعلما ولم نبلغ اجده اتيناه حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين وكذلك نجز المحسنين ورودت التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك ورودت التي هو في وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي قال معاذ الله إنه ربي أحسن إنه لا يفلح الظالمون إنه لا يفلح الظالمون ولقد هممت به ولقد هممت به وهم بما لولا فَرِفْعَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ واستبق الباب وقدت قميصه من دور والف يا سيدا لد الباب استبق الباب وقدت قميصه من دور والف يا سيدا لد الباب قالت ما جزى من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب ألي 117. قال هي راودتني عن نفسي 118. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وشهد شاهد 124. وإن كان قميصه كد من قبل فصرقت وهو من الكاذبين 125. وإن كان قميصه كد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 126. من دبر فكذبت وَهُوَ من الصادقين فلما رأى قميصه كد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم فلما رأى دمن ذور قل انه من كيدك ان انكيدكن عظيم يوسف اعرض عن هذا يوسف عن هذا واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين وَاسْتَوْفِرِ لِذَنبِكَ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدْ شَرَفَهَا حُبًّا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 لا لا روها في غلال مهين فلما سمعت بمكرهم ارسلت اليهم واعتدت لهم متكئا فلما سمعت بمكرهم ارسلت اليهم واعتدت تَكَأَ وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ كانت تخرج عليهم فلما راينه اكبرناه وقد طالنا ايديهم وقلنا حاشا لله ما هذا بشر فرنا واينهم اضهنه وقد طالنا ايديهم 119. وقلن حاش لله ما هذا بشرا, بشرا إن هذا إلا ملك كريم 110. وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن قالت فذلكن الذي لمتني فيه قالت فذلكن الذي لمتني فيه ولقد راوا 111. ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين 112. ولقد راوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ان نوره يكون من الصاغرين قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه قال رب السجن ارِفْع عني كيدهن اصب الىهن واكون من الجاهلين وارن لا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكون من الجاهلين استجاب لَهُ ربه فصرف عَنْهُ كيدهم استجاب له ربه فصرف عنه كيدهم انه هو السميع العليم انه هو ما راوا لا يسجننه حتى احين ثم بدل له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 وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبذا تأكل الطير منه وقال الآخر يوم نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين نبئنا بتأويله إننا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه وما بتأويله قبل ان ياتيكما فلان ياتيكما فعنتم بتأويله قبل ان ياتيكما ذلك مما علمني رب ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهو واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا 122. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء 123. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون 124. ذلك من فضل الله هي ارينا وعلم الناس ولكننا اكثر الناس لا يشكرون يا صاحب يس تجني اا ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار يا صاحب يكون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه 119. ذلك الذين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 110. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيستي ربه خمرا 111. يا صاحبي السجن وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ وَأَمَّا الَّذِي لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ فَأَكَلَتِ الطَّيْرُ مِنْ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ضَيَّ الْأَمْرُ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 الشَّيْطَانُ ذَكِّرْ رَبَّهُ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذَكِّرْ رَبَّهُ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بضع سنين فَإِذَا وَشَّى الْقَارُونَ لِقَوْمِهِ فَلَبِثَ فِي السِّنِينَ غَيْرُ حَاسِبٍ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلَهُنَّ نَسِبُرُ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخْرَى يَابِسَاتٌ وَقَوْلَ الْمَلِكِ إِنَّ أَرَاهُ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ 116. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون 117. يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن أعبرون. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام عالمين قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام عالمين وقال الذي نجا منهما ذكر بعد امه انا انبئكم بتاويلي فاوصلون وقال الذين جاء منه ما ودك وبعده يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن وَسَبْعٌ نَجِيفٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرَ يَبِسَاتٌ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يُعَلِّمُونَ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُخَرَ لعلي أغير إلى الناس لعلهم يغلقون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون قال تزرعون سرع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأتي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 أنتم لهم إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاص الناس وفيه يعصرون ثم يأتي من بعد ذلك عام 114. وقال الملك اتوني به 115. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسألهما بال النسوة التي قطعن أيديهن الَّذِينَ نَغَلُنِ اسْوَتِ الَّتِي قَضَّى أَيْدِيَهُ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِمْ عَلِيمٌ وَلَمَّا خَطَبُوا كُنَّا إِذْرَاءُ وَتَّ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 قالت امرأة العزيز الآن حصحص حص الحق أنا راوتته عن نفسه وإنه لمن الصادقين قالت امرأة العزيز الآن حصحص حص الحق أنا راوتته عن من الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين ما ابلغ نفسي وما ابلغ نفسي ان النفس لامر فُرَّ اللهِ الرَّحِيم إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيم وَقَالَ الْمَلِكُ تُوَنِي بِهِ أَسْتَخْلِصُ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إن 119. قال اجعلني على خزائل الأرض إني حفيظ عليم 110. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء 111. وكذلك مك يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين نصيب برحمتنا من نشاء وَل أجِآخَِةِ خَيرُ للَّذينَ آممَنُ وَكَانوا يَتَّكون 113. إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون 114. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه وَلَم مَا جَهَزَهُ بِجَزِهِم قَالَأَتُونِي بأَقِلَكُم مِن أَذِيكُمْ وَلَم مَا جَههَزَهُ مِنْ أَذكُم أَل تَرَونَ أني فِى الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ أَرَأَيْتُمْ أَنِّي أُفِى الْكَيْلِ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون قالوا سنراود عنه اباه واننا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعََّهُم يععرفِفَهَا إِذَمْ قَلَبُون إِلَ أَهلِّهِمْ لاعَلَهُم يجِون لالَهُم يَأَونَه إِلَمْ قَلَب إِلَ أَهِمْ لا عَلَهُم يجون خير حفيظ وهو ارحم الرحيم الله خير حفيضا وهو ارحم الرحيم ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا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 117. قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم 118. قال لن أرسله وَمَوْثِقٌ مِنَ اللهِ لَتَأْتُنَّ نَنِيبِهِ إِلَّا أَن يُحَافِظَ بِكُم فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ الله على ما نقول وكيل يدخلون من ذاب واحد ويدخلون من ابواب متفرقه وقال يا بني لا تدخلوا من ذاب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه شيء وما هو ني عنكم مما هم من شيء ان الحكم الا لله ان الحكم الا لله عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون فَٱتَّقُوا۟ عَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ وَلَمَّا دَخَلُوا۟ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهمْ مَا كَانَ يُؤْنِى عَنْهُمْ مِنْ ٱللَّهِ مِنْ شَىْءٍ وَلَمَّا دَخَلُوا۟ مِنْ حيث أمرهم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 فَضُوءَه وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا ولما دخلوا على يوم قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ قَالُوا إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخُوهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرُّوا يَسُوفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَال انتم شَر مَكانًا وَاللَّهُ أَعْلَم بِمَا تَصِفُونَ قَال انتم شَر مَكانًا وَاللَّهُ أَعْلَم بِمَا تَصِفُونَ قَالوا يا أَيُّهَا العَزِيز قبيرا فخذ احدنا مكانه قالوا يا ايها العزيز اننا له ابا شيخا كبيرا فخذ 129. قال ما عاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا 114. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا 115. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله 116. قال أَلَمْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ تم في يوسف ألم تمنوا أن أباكم قد أخر عليكم نوسكم من الله ومن قبل ما صنع في يوسف فلن أبرح عن اضحت فَلا يَأْذَن لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمُ اللَّهُ لِي فَلَن أَرْحَلَ أَبْصَحَ فَلا يَأْذَن لِي أَبِي أَوْ يَا لُودِيَ إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ وَمَا شهدنا وَنَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَاهُ مَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعَيْرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فيها وَإِن انا صادقون واسال القريه التي كنا فيها والغير التي اقبلنا فيها واننا صادقون قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل عسى الله ان ياتيني بهم جميعا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 عَيناهُ مِنَ الحُزنِ فَهُوَ كَضَيْمٍ وتَوَلَّى عَنهم وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَذَرَفَتْ عَيناهُ مِنَ الحُزنِ فَهُوَ كَضَيْمٍ قَالُوا تَمَّ اللهِ تَفْتَؤُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حتى 129. قلت الله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين 110. قلت الله تفتأ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 إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجا فلما يدخلوا علينا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 إن الله يجزي المتصدقين قال <تصفيق> وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعَيْرُ قَالَ القديم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ له سجدى ورفع وجهه على العرش احسن نبي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم وقضي احسن نبي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ شيخا ن بيني وبين اخوتي وجاء ابكم من البدو من دعى انذا الشيخا بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء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 للسماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره اظهر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخره توفني مسلما والحقني بالصالحين تغفتني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباتي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 لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا والسماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها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 107. على بصيرة ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين 118. وما أنا من المشركين 119. ونحلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى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 وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا وَلَلدَّارِ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ حَتَّىٰ إِذَا قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء حتى إذا استيأسوا رسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بثنا عن القوم المجرمين ولا يرد بثنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم عبرة لأولي ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا كل شيء كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه وتفصيلا لكل شيء وَتَفصلَ كلُ شيءَ وَهُذَوون وَرحمَةَ لِقَومِ يؤمنِون ورحمة لقوم يؤمنون